اِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونَنَ اَهْدَىٰ مِن اِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ 111. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين 112. فلن تجد لسنة الله تبديلا 113. ولن تجد لسنة الله تحويلا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 وَ كَانَ عَليمَم قَدرَ وَلَو يُ آخِذ اللهَّهُ سَبِمَا كَسَبوا مَا تَكَ عَ وَهِهَ مِدَ بَبَّتِ وَلَاتِ يأَخصِرُهُم إلَى أَيَلِم فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَاسِين وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ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 إِا جَعَنَّ فيِي أَمْنَّطِ أَوللَم فَهِيَ إِلَ الأذقَانِ فَهُم مُكُمَقُون وَجَن مِن ذَيْنِ أَذهِم سَدَّ وَمِنْ خَلْفِهِم سَدًّا فَأَوْ شَينَاهُم فَهُم لاَا يُصِون 119. عليهم أأنذرتهم أم لم لا يؤمنون 110. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم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 اللهم ما من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم اننا اليكم مرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا اننا تقيرنا بكم 117. لئن لم تنتهوا لنرضمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم 118. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون 119. أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين 110. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِذْنِ الرَّحْمَنُ بِظُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي فِيكُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ ادْعُ لِلْجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا وَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ